بسم الله الرحمن الرحيم حميم دنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا اللي يعلمون بشير ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في كنتم مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقولنا بيننا وبين حجاب فعمل إننا عاملون قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه لَا وويل لمشيرين الذين لا يتقون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون من الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها, وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين <تصفيق> ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها, لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال تاءتينا طائعين فقال اللهم سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء أمرها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 أَوَلَمْ يروا أَنَّ الله الذي خلقهم هو أَشَدُّ منهم قُوَّةً وكانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام حساب لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره اخسا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يخشى اعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شهد عليهم سمعهم وَأَبْصَارُهُمْ وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مره وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتمين وطيرنا لهم قرناء فزيروا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغيبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها لهم فيها داء الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أولانا من الجن والجنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفرين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحسروا وابشروا بالجنة التي كنتم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 من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم بين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من طبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيبوس قروض ولئن أدعناه أحمدًا منا من بعد غرّا مسته لا يقول لي لا يقول وما أرّن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي ولا إلى ربي إن لي عنده للحسن فلا الذين كفروا بما عملوا ولم من عذاب غريب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ مِنْ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَهُوَ دُعَاءُ آمِنٍ قُلْ أَوْلَايَ مَن عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ مَنْ آمَنَ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سمريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين, حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يَكْفِ بربك أنه على كل شيء شهيد أَلَا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط